بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلق minun binasrillah ya أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ كَانُوا وَشَدُّونَ So, <laughs> God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 yširūn wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājan azwājan litaskunū ilayhā wa jaʿala baynakum من السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض لذا أنتم تخرجون وله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 اللهم وما لهم من ناصرين فاقم وجهك للدي حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الا ذلك الدين القيم ولكن اكثر سِلاَ يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَقِيدُ الصَّلاَمِ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ الناس ضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منه بربهم شركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت سيدهم اذا هم يقنتوا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولا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 سَبَتَ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُ بَعْضَ الَّذِي يَعْمَلُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سَيُرْفَثُ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ يَوْمَ لَا مَرْجَعَ لَهُ مِنَ الله يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ۖ مِّن كُلِّ شَيْءٍ يَفَصِّلُونَ ۖ وَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرٌ ۖ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِ يَمْهَدُونَ ليجزي الذين مِن فَضْلِهِ 117. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا 117. فقبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقنا من الذين جروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 118. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه كِسَفًا فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بَشَرًا مِّن شَاءَ مِنْ عِبَادِي إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمَبْلِ 119. فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 110. لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء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 117. وقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 118. فيومئذ الله ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم مستعتبون 119. ضربنا انس في هذا القران من كل مثل ولن تجده بآية لاقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن انتم الا مظطمون كذلك يطبع الله على قلوب اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون